بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول الله عز وجل في درس اليوم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يقول الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم اختلف العلماء رحمهم الله من المقصود في هذه الآية فالقول الأول ذهب إليه جمع من أهل العلم أن المراد الاوصياء الاولياء اوصياء من اليتيم اليتيم وقد ذهب الى هذا جمع من المفسرين فتكون الايه فيها او ضمن الادله بوجوب حفظ مال اليتيم فيكون معنى الايه اي فليخشى <تصفيق> الذين الذين هم مسؤولين عن أموال يتامى يخشوا الله عز وجل يخشوا الله في أموال اليتامى لانهم الأيام دول الأيام دول وقد يصاب الإنسان بمرض وقد يموت لانهم لانهم فأنت لا تريد أن يكون لك ربما يأتي أحد فيبدأ يأخذ مال من؟ اليتامى اليتامى الذين هم ينتسبون إليك فاهتم بمال اليتامى وذاك يقول ابن كثير رحمه الله يقول وقيل المراد بقوله فليتقوا الله أي في مباشرة مال اليتامى ولا تأكلوها إصرافه وبدارن يكبره حكاه بن جرير على ابن عباس وهو قول حسن يتأيّد بما بعده من التهديد في أكل أمال يتام ظلما أي كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك فعامل الناس في ذرياتهم إذا وليتهم إذا قلوا الخطاب لمن للأولياء يا أيها الولي اتق الله في مال اليتيم الذي عندك اتق الله وهتم بحفظه ولا تأكله اسرافا وبدارا ربما في يوم من الأيام تموت وتكون لك يتيم فهل تحب أن يعامل يتيمك بقسوة ويأخذ ماله لا كذلك أنت فاهتم باليتامة الذين هم تحت تحت يدك فأنتم بأموالهم وحافظ عليها ولا تأكلها هذا القول رجحه جمع من أهل العلم وجه التلجيح قالوا إن الآيات يتكلم عن من؟ مال اليتين. مال اليتين ويتأيد كما قال ابن كثير في الآية التي بعدها في التحذير من مال اليتيم من أكل مال اليتيم إن الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وتصير هذه الآية ضمن الآيات التي يحث الله عز وجل على حفظ مال اليتيم واليخشى الذين لو تركوا من خلفهم برية ابناء ضعافا صغارا أو مجنين خافوا عليه الأيام دول قد تموت ويكون لك يتيم أنت لا تحب أن يعامل يتيمك بمعاملة لا تليق ويأخذ ماله كذلك أنت فانتبه أيها الولي لمال اليتيم وحرص عليه وحافظ عليه فليتق الله هذا القول الأول إذن القول الأول فيه وعظ للأولياء بأن يفعلوا باليتامى الذين في حجورهم ما يحبون أن يفعل بأولادهم من بعدهم وضع قول الأول القول الثاني المراد من يحضر عند الميت عند موته القول الثاني أمر لمن حضر المريض من العواد كيف ذلك ثم على الآية يا من تحضر عند المريض انتبه لا تقول له وزع المال أوصي بمالك لفلان وفلان وفلان وفلان وأولادك يعني لهم الله بعد موتك اتق الله ربما تكون لك أنت برية فليخشى الله فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم برية ضعافا قال بعض العلماء إن المراد بهم من يحضر الميت عند موته أمروا بتقوى الله وبأن يقولوا المحتضر قولا سديدا من إرشادهم إلى التخلص عن حقوق الله وحقوق بني آدم وإن الوصية بالقرب المقربة إلى الله وإلى ترك التبذير بماله وإحرام ورثته كما يخشون على ورثتهم من بعدهم لو تركوهم فقراء عالة يتكففون الناس فما, ين... فما... فيا من تحضر عند الميت أوصي وصية بتقوى الله عز وجل لا بأس أن توصي مثلا ينفق في مساجد في أمور الخير لكن لا تحرم هذه فقد جاء في الحديث إنك أنتذر ورثتك أغنية خير من أن تتركه تتركهم عالة يتكففون موال الناس. فالقول الثاني إذا الآية بمن يحضر عند المريض. نقول انتبه يا من تحضر عند المريض عند المحتضر سيكون لك ذرية فقراء قد يكون يحتاجون إلى الناس فاتق الله فتقل لها في أولاد في أولاد من هذا الرجل الذي يحتضر. فما يأتي إياه ويقول أصرف الأمال أصرف الأمال ووزعها أولادك لهم لا انتبه اتق الله عز وجل اتق الله وذالك قال الألوسي قيل إنه أمر لمن حضر المريض من العواد عند الإصاع بأن يخشوا ربهم أو يخشوا أولاد المريض ويشفق عليهم شفقتهم على أولادهم فلا يتركوه أن يضر بهم بصرف المال عنهم ونسب هذا القول الحسن وقتادة ومجاهد وسعيد ابن جبير طيب ولا ما نعمل القولين لكن قول الأول كانه المناسب <تصفيق> للايات الآيات <تصفيق> وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله واتقوا بالمعنى العام بفعل اوامره واجتناب نواهيه وهنا اتقوا الله اتقوا الله باداء ما يجب من حقوق لليتامى والمساكين والورثه وغيرهم من اصحاب الحقوق وان يحذروا من الظلم والجور تقوى الله في هذه الايه وفي هذا المعنى اعطاء الحقوق لاهلها والحذر من الظلم والجور ولذلك هذه الآية كما قال الرازي توجب الاحتياط للذرية والضعاف كما قال بن سعيد بن مسيب سعيد بن مسيب رحمه الله كان يطيل الصلاة ويقول لابنه والله لا لأوطيلن الصلاة من أجلك وكان أبوهما صالحا كان سعيد يقول والله لا لأوطيلن الصلاة من أجلك فالمقصود طيب وليقول قولا سديدة. طيب القول السديد هو الصواب العدل الموافق للشريعة هذا السديد وسمي سديدا لأنه يسد مكانه فيناسب الحال والمقام هذا القول السديد القول السديد أحيانا يكون في شيء من الغلظة أحيانا من الليونة ولا فلكل مقام مقال وقد قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم في الدنيا والاخره ويغفر لكم ذنوبكم مميتا الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قولوا قولا سديدا القول السديد الموافق للشريعه الانسان يعود نفسه ان يكون دائما قوله سديدا قال النبي عليه الصلاه والسلام ان العبد لا يتكلم بكلمه من رضوان الله يرفعه الله في الجنة بعد ما بين المشتقي والمغرب وفي الحديث في حديث عدي قال قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمة طيبة فالإنسان دائما يعود نفسه أن يقول الكلام الطيب الذي ترتاح له القلوب والمناسب للمقال فأحيانا مثلا حينما تأتي ناس أو المجتمع مثلا مقيم على المعاصي والبنو هل من القول السديد أن تأتي بأحديث الرجاء لا قال الله قال رسوله هي نعم ليس من القول السديد أن تأتي لأناس قد تربوا على المنكرات والمعاصي والمعاصي ويعصون الله ويرتكبون الكبائر وتأتي بأحاديث الرجاء من قال لا إله إلا الله دخل الجنة الله أكبر أي نعم كل مقال مقال الشريعة الإسلامية جاءت ماذا جاءت للحل والعلاج جاءت لتطهير القلوب فيوضع كل شيء في مقامه وقولوا قولا سديدا الخطاب لمن على القول الأول الخطاب لمن للولي قولوا ليتاما لي قولا سديدا على القول الثاني لمن يحضر, لمن يحضر عند المريض قل لهم قولا سديدا ذكروهم بالله ذكروهم بالتوبة ذكروهم أنكم ستلاقون الله عز وجل أدوا الحقوق إلى أهلها ذكروهم بأن هذه الأولاد مسؤولية همام الله عز وجل وأن الإنسان إذا ترك ذرية طيبة ويترك أغنية خير من يترك عالة يتكففون الناس والتحذير من تضيع الورثة إلى غير ذلك فالقول السديد ما يناسب الواقع من فوائد الآية التحذير من أكل أموال ليتام ظلما وسيأتي بالآية التي بعدها إن شاء الله طيب وتذكير من يفعل ذلك بأنه قد يحصل مثل ذلك لمن لأولاده لأولاده نعم هذا شيء أساسي نعم بغلس يهتم وينتبه يجب على الإنسان أن يعامل الناس بما يحب أن يعامله فقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يزحسها عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي الناس بما يحب أن يأته هذا في صحيح مسلم من وانفوعد الحديث وجوب تقوى الله ويعطاء كل ذي حق حقه وفيها أن من علامات التقوى الحرص على أداء الحقوق ومن علامات وانفوعد الآية أن من علامات ضعف التقوى التهاون في أداء الحقوق وما يحدث الآن من الديون والديون عند الناس وأصبح الناس لا يعطون يستدين ولا يسدد هذا من ضعف التقوى من ضعف الدين إذا أردت أن تعرف دين الناس وتقوى الناس انظرهم في مثل هذه الأمور لماذا إن هذه حقوق ناس حقوق بني آدم يوم القيام يأخذها حسنات فحينما ترى المجتمع للأسف الكثير والكثير من المجتمع حتى أصبحت آدة عندنا تسلف شخص تاوش معه هذه عاده عندنا صارت لغه باللغه العاميه تسلف شخص تاوش معه لا تسلفه وفعلا هذه قاعدة صحيحة للاسف للاسف تسلف شخص لو 100 ريال لا يمكن ياتي بها فاعرف فاعرف نسال الله السلامه ضعف الدين عند الناس لان الانسان اللي فيه دين وفي تقوى ما ينام الليل وابن ادم يطلبه هذه حقوق بني ادم حقوق حق ستسأل عنه يوم القيامة، يأخذها من حسنات. فإذاك إذا غدت تعرف ضعف الدين عند الناس، انظر في هذه النقطة. وللأسف، للأسف كما ترون في المجتمع، كان قديما تجد بعض العوام. هذا للأسف حتى بعض الصالحين أبدا قضية إنك يعني مثلا لو واحد مننا الآن يريد خمسمائة ريال ما يجد من يسلفه ليس رداءة في المجتمع لا، لكن كل المجتمع ماذا يقول؟ يقول لو سلفته خمسمية خلاص يبدأ يحاربني ويهوشني. وقضايا وتسير قضايا خلنا نقول ما عندي وخلاص فعلا ما تجد صرنا مثل بقية الدول لا ما تساعد من يسلفك يقول نسلف شخص مائة ريال و... وصيفين وفين مشاكل بكرة إذا عندي عشا ما يجي إذا عنده عشا فلسل. هذا الواقع للأسف هذا من علامات ضعف الدين صلى الله عليه في آخر الزمان ومقلة الدين وفيه وجوب الكلام السديد والتحذير من الكلام غير السديد إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سائرا آية عظيمة فيها الوعد الشديد والتحذير الأكيد من أكل أموال اليتامى وهذا فيه رحمة الله حيث نصى واهتم بمال اليتيم لضعفه ومسكنته وعجزه فربما ذلك ضعيف الإيمان ربما يتجر على مال هذا اليتيم الذي لا ولي له ولا أحد يعلم أنه أخذ ماله عنده يتيم ولا أحد يعلم ما في أحد يعلم إلا الله أن عندي يتيم وأن عنده مال ولو أخذت المال ما أحد لا أحد يعلم ولا أحد يدري فجاء التحذير الشديد في أكل مال اليتيم إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلما. قلنا لماذا دائما على الاكل لأنه الغالب إلا لو أخذها بسرقة أو بعبث أو تصرف فيها نفس الحكم؟ نفس الحكم طيب إن الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما أي يتلفونها بأي سبب من الأسباب إنما يأكلون في بطونهم نارا أي ما يأكلون في بطونهم إلا ما يوجب لهم النار ويقول بهم إليها وقيل ما يأكلون إلا نارا تشتعل وتتأجج في بطونهم وهذا أصح لأن الجزاء من جنس العمل طيب وذكر البطون مع أن الأكل لا يكون إلا فيها للتأكيد والمبالغة ذلكم قولكم بأفواهكم مع أن القول بالفم ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثلة مثلك ما الطائر يطير بجناحيه كما تقول أبصرت بعيني طيب. يقول أبو حيان وعرض بذكر البطول لخستهم وسقوط هممهم والعرب تذم بذلك يعني لسا لا يكون همه إلا بطنه وسيسلون سعيرا أي سيدخلون نارا متوقدة مشتائلة ويحرقون فيها ويقاسون حرها قال ابن كثير في قول تعالى سأصليه سقر أي سأغمره فيها من جميع جهاته. العدلة على تحريم أكل مال يتيم من الكبار. أولا هذه الآية. وهذا دليل عنها من أكبر الكبائر. الآية التي سبقت. قال الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرة أي ذنب كبيرة. وقال الله تعالى ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده ومن الحديث حديث أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم اجتنب السبع الموبقات ذكر منها وأكلوا مال اليتيم وهذا الحديث في الصحيحين وجاء أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحرجوا مال الضعيفين أي المرأة واليتيم أي أوصيكم باجتناب مالهما كما قال ابن كثير يقول الرازي وذلك لأن لأنهم لكمال ضعفهم وعجزهم استحقوا من الله مزية العناية والكرامة وما أشد دلالة هذا الوعيد على ساعة رحمته وكثرة عفوه وفضله لأن اليتامى لما بلغوا في الضعف إلى الغاية القصوى بلغت عناية الله بهم إلى الغاية القصوى. طيب إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما ظلماً لها قيد. التعدى هم يحبس. فالحرام بظلم. فماذا نخرج؟ نخرج الجواز أكل الفقير بالمعروف اللي سبقت ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف طيب وهذه الآية فيها أن سبب من أسباب دخول النار أكلوا مال اليتيم فنذكر الآن بعض الأعمال التي تكون سببا في دخول النار ذكرنا في درس ماضي أعمال تكون سببا في دخول الجنة وذكرنا في درس ماضي أعمال تكون سببا في النجاة من النار الآن نذكر بعض الأسباب التي تكون سبباً في دخول النار. أنا أقول ال ال اللي يحفظ منكم حديث ذكرنا ولا أقوله أنا. أولاً أكل مال اليتيم لهذه الآية. ثانياً الشرك. هل أحد يحفظ آية أو حديث؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وجاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار والمخارج ثالثا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحفظ الحديث آه. من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده يرم التفق من المتفق عليه رابعا الكلمة من سخط الله في يحفظ الحديث من العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تاهوي به في النار سبعين خريفا خامسا تعذيب الحيوان من يحفظ هو حديث؟ تفضل دخلت النار فيها الره يعني بسبب الره يعني حبستها لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض سادسا غش الرعية قال صلى الله عليه وسلم أي مراع غش رعيته فهو في النار سابعا التبرج والسفور. من يحفظ أول الحديث؟ ها صنفاني من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلاك وعسهن كاسلمه البخل الهجر والتقاطع قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر أخاه فوق ثلاث ثم فمات دخل النار وهو داود تاسعا اللعن وكفران العشير في حديث في ذلك نعم قالت بما يا رسول الله نعم اللعن وتكفرنا العشير تكفرنا اللعن وتكفرنا العشير يعني الزوج وحق الزوج عاشرا الجسم الذي نبت على حرام قال صلى الله عليه وسلم أيما جسم نبت على سحت فالنار أولى به الحادي عشر ظلم الناس بأخذ حقوقهم قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة وإن كان قضيبا من أراكم متفق عليه الثاني عشر الفجور فمن يحفظ الحديث مشهور في الصحيح ما؟ ما الكذب؟ والنعم نعم ما؟ وإن الكذبة الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار الثالث عشر قتل النفس وهو الانتحار قال صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يتي يتوجع فيها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا الرابع عشر القاضي الذي يعرف الحق ولا يقضي به قال صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل عرف الحق ولم يقض به وجار في الحق فهو في النار ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس جهلا فهو في النار وأخيرا المكر والخداع قال صلى الله عليه وسلم المكرو والخداع في النار من فوائد الآية تحريم أكل أموال يتامى وأنه من الكبائر ومن فوائد الآية حرص الشريعة على من اليتامى والضعفاء والاهتمام بأمورهم ونحن ينبغي كذلك أن نهتم بالضعفاء واليتامة يعني إذا أنت موظف في دائرة حكومية ورأيت يتيم أو مسكين احرص عليه وانتبه له له أجر عظيم وما وكذا قد ذكرنا قاعدة ما هي أن العمل كلما كان أخلص كان أعظم الحين العمل العبرة بالإخلاص وليه بالكفرة بالإخلاص هذه قاعدة معروفة من أصول الشريعة من أصول الشريعة أن العمل المتعلق بالقلب أعظم. هذه قاعدة حفظة ذكرنا دلة كثيرة عليها ما وجه المناسبة؟ وجه المناسبة أن الإنسان ليهتم بفقير ومسكين غالبا يكون مخلص ولا غير مخلص مخلص لماذا؟ لأنه لا يرجو وراءه شيء لا يرجو وراءه الفقير المسكين في الدائرة لا يدري أن الدنيا أو جاء من قرية لا يعرفه ومسكين فحينما تهتم به وتوجهه وتدله وتقوم معه وتذهب معه وتأتي معه غالبا يكون الإنسان لا يعمل ذلك إلا لله فيكون أجره أعظم أما الغني داعي الغني سيقوم المئات سيقوم المئات بخدمته فهذا المسكين أخلص. وإذا كنت جاء في الحديث وإن كان في ضعف اللهم ارزقني حب المساكين لماذا؟ قال بالرجب لأن هذا أخلص لأن المسكين لا يرجى وراءه أي منصب أو مال أو مكان أو غيرها فحينما تقوم مع المسكين وتدله وتقوم معه وتساعده فلك الأجر العظيم وكما قلنا العمل كلما كان أخلص كان أعظم أجر وأرفع عند الله عز وجل وهو الذي يؤثر في القلب ويؤثر في الشخص فالإنسان دائما يا إخوان دائما يدقق ويهتم بالعمل بالإخلاص احرص أنك ثلاثة تقوم بعمل أن يكون أخلص لا تهتم بالكفرة وفي المكان الفلاني ويقرأ مقالي الملايين ويسمع مقالي الملايين لا تهتم بهذه الأمور هذه من أمور للدنيا وإنما ثق بالله عز وجل وأن العمل كلما كان أخلص كان أقرب وأعظم وأعظم نفعا وثوابا وأكثر تأثيرا تكثيرا في القلب فالإنسان يحرص عليهم طيب وفيها إثبات النار وفيها إثبات شدة عذاب النار وفيها أن أهل النار ليسوا سواء في العذاب وفق الله الجميل لما يحبه أقلا والله تبارك وتعالى على مصر الله وسلم على نبينا